ثمّ بعثناهم لنعلم أيّ حز بين أخصال ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحقّة إنهم فتية آمنوا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا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 وترش الشمس إذا أطلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا وربت قرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. وترش الشمس إذا أطلعت ذات, ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله. وذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداً، وتحسبهم أيقاضاً وهم رقوداً، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيداً لو طلعت عليهم لوليت منهم فراروا ولم لقت منهم رعباً وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورخكم هذه إلى المدينة فاليوض فاليوض أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه واليتلطف واليتلطف ولا يشعر نبكم أحدا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 وربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن اني فاعل ذلك ذلك ود ولا تقولن لشيء إني اني فاعل ذلك ودا إلا ان الله ولا تقولن ان لشيئا اني ذلك ودا الا ان يشاء الله اذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدياني ربي لاقرب من هذا رشدا واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدياني ربي لاقرب من هذا رشدا ولمثوا في كهفهم 300 سنه وازدادوا تسع قل الله اعلم بما لبثوا له غيم السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من وليه ولا يشرك في حكمه أحد وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ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 اولائك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار اولائك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضرا من سندس واستبرق